الله <تصفيق> لا ثا بما في المنام في طين في اثن فتعيدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تذكرون كما اروفان تنكون نسوا ان وذوهم وقتلهم حيث وجدتموهم علاتا تخيفون منهم عليا ولا نصيرا الا الذي وَالْشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا لَمَّا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ إِنسًا ذِيلًا تَنْتَجِيدُونَ خَرِينًا يُرِيدُونَ أَنَّ مَنُّكُم نُطِيرُكَ فِي ذَٰلِكَ وَإِلَى مَن تَنزِعُونَ وَيُرْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ وَيَنقُضُّ أَيْدِيَ الَّذِينَ وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولا